بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرطا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إن إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نشفت وإذا الرسل أفقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوضع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 مائمن مهين تجلوا في قرار مكين الى قدر معلوم فقدنا فنيعمل قادغون ويل يوم اذا للمكذبين الم نجعل الارض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامقات وأسقيناكم ماء أنفراتا ويل يومئذ للمكذبين ظَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِتَكْذِبُونَ إِنْ ظَلَمُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ لَا ظَلِيلٌ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ إِنَّهَا تُرْمِي بِشَرَرٍ كَالقَصْرِ كأنه دمالك صفر ويل يوم اذل للمكذبين هذا يوم لا ينطق ولا يؤذن لهم فيائثون ويل يوم للمكذبين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 ما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إن لَكُم مُّجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَنْتَهُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ دَعْدَوْا يُؤْمِنُونَ